والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلو براد رزقهم على ما ملكت يمالهم فهم فيه سواء أف الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات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 وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يات بخير هل يستويه ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات ولرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير